ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَهُ شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون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 إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الله الله